ساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه ذي مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل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 رباسا <تصفيق> وجودا شيء أحسن أو كتاب. لِلْمُتَّقِينَ مَا أَجْرٌ حَسِيبٌ وَأَمْنًا وَكَانُوا Oh! a oh.